وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا انما لنراها في ضلال مبين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ للهِ ما هَذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَت فَذَانِكَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ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 والتبعت منا آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أما رأى تعبدون إلا إياه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 وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبث في السجن بالضعسين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 قالوا أضواث أحلام وما نحن بتأوين الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأوينه فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات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 الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال نسوة التي قطع نايديهن إن ربي بكيدهم نعيم قال ما خطبكن إذ روتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راوتته عن نفسه أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين